ونريد أن نَنْعَلَ الَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ونَجَعَلَهُمْ أَئِمَّتَ ونَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ونُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ونُرِيَ فِي الرَّعْونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راه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 إن كادت لتبذي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون حَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَجَّدْنَاهُ إِلَى أُمِّ مهي كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم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 وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك، فخرج، فخرج إني لك من الناصحين.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 مَنْ ما وَرَدَ مَا أَمْدَيْنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمًا مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير ما استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان يحجج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 قال لأهلهم كثو إنني أنستنا لعلي آتكم منها بخبر لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون.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 وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعْتَبِ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيماء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين Allah Rabbı, İni, Kötelltü, Minhum Nefse, Fa Aḫafu Ayni, Kötülün, Ve Aḫiha Rûnû, Ve Afsapu Minni, Lisanan, أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمنا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مسلمين أولائك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومن بارزقناهم ينفقون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن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 قُل رَأَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ تَرْمَدًا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ "Qul araytum in j'al Allahu alaykum inha rasar mden ila yom l'iqi'amat man ilahun g'ir Allah man ilahun g'ir Allahi yatikum bileyl teskonun وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم عالي أ ولم يعلم أن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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المتصلين وأصبح الذين تمن نوم كَانَهُ بالأمس يقولون ويك أن الله يبس طر رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأن أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ما جاء بالحسن فله خير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 مَا وَهِي وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ